ثمانية استمع إلى الكلمات ثم أكمل الحروف الناقصة من القائمة الآتية كما في المثال لحم ملك نزل طلب عمل أنس أكل ختم ثمون